الذين يظاهرون نسائهم من من ما أمهاتهم أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ليقولون منكم من هن إن وإنهم م ك 私の思いを聞い و み و くだ ر ا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل أ ن يتماسا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 فيعودون ل م ا ن ه عنه ويتناجون ويتناجون ب ا ل إ ث م والعدوان و م ع ص ي ة الرسول واذا إ ذ جاءوك حيوك إ جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أ ن ف س ه م لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين آ م ن و ا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهروا فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا أ الصلاه و آ ت و ا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أ ل م تر إ ل ى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أ ع د الله لهم عذابا شديدا إ ن ه م ساء ما, يع ما كانوا يعملون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر والدون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او إ خ و ا ن ه م او عشيرتهم أولا